بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نستانق اليوم بعون الله توفيقه وتسديده تفسير الجزء الثالث عشر من كتاب الله تعالى من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم تفضل بالله ولا إلا الا ما ربي امراه العزيز كلامها قائله وما انزه نفسي عن اراده السوء وما اردت بذلك تزكيه نفسي لان شان النفس البشريه كثره الامر بالسوء لميلها الى ما تشتهيه وصعوبه كفها عنه الا ما رحمه الله من النفوس فعصمها من الامر بالسوء إن ربي غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. فقال الملك وقال الملك لأعوانه لما تبين براءة يوسف. وعلمه جئوني به أجعله خالصا لنفسي فجاءوه به فلما كلمه وتبين له علمه وعقله قال له إنك يا يوسف قد صرت اليوم عندنا صاحب مكانة وجاء ومؤتمن قال جعلني على خزائن الأرض إذن حبيب قال يوسف للملك ولني على حفظ خزائن المال والأقوات في أرض مصر فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة بما أتولى وكذلك ان ليوسف في الارض يتدور يشاء يصيب برحمتنا ان ولا يطيع اجر المفسدين وكما منلنا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن منلنا عليه بالتمكين له في مصر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 خير ولما أعطاهم ما طلبوه من الميرة والزاد قال بعد أن أخبروه أن لهم أخا من أبيهم فرفوه عند أبيه جيئوني بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصه وأنا خير المضيفين فإن لم تأتوا فلا خير لكم عندي ولا تقررون فإن لم تجئوني به تبين كذبكم في دعواكم أن لكم أخا من أبيكم فلن أكيل لكم طعاما ولا تقربوا بلدي قالوا سنرى وجعله أباه وإنا لفاعلون فاجابه إخوته قائلين سنطلبه من أبيه ونجتهد في ذلك وإنا لفاعلون ما امرتنا به دون تقصير فقال لنبيانه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 من فوائد الآيات من أعداء المؤمن نفسه التي بين جنبيه لذا وجب عليه مراقبتها وتقويم عوجاجها اشتراط العلم والأمانة في من يتولى منصبا يصلح, يصلح به أمر العامة بيان أنما في الآخرة من فضل الله إنما هو خير وأبقى وأفضل لأهل الإيمان جواز طلب الرجل المنصبة ومدحه لنفسه إن دعت الحاجة وكان مريدا للخير والصلاح. أنت, أنت نفس نسختي؟ لا في خلافات شوية. قال: هل أنتم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله رفعهم حضوره وهو الله فيهم. قال لهم أبوهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه الشقيق يوسف يوسف من قبل؟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 قال لن معكم حتى تؤتون موقعا من الله لتأتونني به إلا أي يحقوكم فلناهتم موقهم قال الله على ما نقول وَقِيمٌ قال لهم أبوهم لن أبعثه معكم حتى تؤتوني عهد الله مؤكدا أن تردوه إلي إلا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 وَلَن نّحملنّ مِنْ من حيث تراهم نوقهم لا تأنيع عنهم من الله من شيء إلا حاجتاً لنفسهم يقضى بها فإِنّي لهل علم لما علمني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 فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة من إيذاء وحقد علينا وإلقائهم إياه في البئر من فوائد الآيات الأمر بالاحتياط والحذر مما أثر عنه غدر لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين من وجوه الاحتياط التأكد بأخذ المواثيق المؤكدة باليمين وجواز استحلاف المخوف منه على حفظ الودائع والأمانات يجوز للطالب اليمين أن يستثني بعض الأمور التي يرى انها ليست في مقدور من يحلف اليمين من الاخذ بالأسباب الاحتياط من المعاطب فلما ثم فلما أمر يوسف خدامه بتحميل إبل إخوته بالطعام جعل مكيال الملك الذي يكيل به الطعام للممتارين في وعاء أخيه الشقيق دون علمهم توصلا إلى إبقائه معه فلما ارتحلوا عائدين إلى أهلهم نادى مناد في اثرهم يا أصحاب الإبل المحملة بالميره إنكم لسارقون قالوا وما قبلوا عليهم ناذى تفقدون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 قالوا كالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قال لهم إخوة يوسف والله لقد علمتم نزاهتنا وبراءتنا كما رأيتموه من أحوالنا وأن ما جئنا أرض مصر لنفسد فيها وما كنا في حياتنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم تابعين قال المنادي وأصحابه فما جزاؤ من سرقه عندكم إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة من السرقة قالوا جزاؤه منهم ولذي وحده فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قال لهم إخوة يوسف جزاء السارق عندنا أن من وجد المسروق فيه وعائه يسلم برقبته للمسروق منه يسترقه مثل هذا الجزاء بالاسترقاط نجز السارقين فبدأ بعيتهم قل وعاء يقيه ثم استقدها يوم وعاء ورجعوهم إلى يوسف لتفتيش اوعيتهم فبدأ بتفتيش أوعية اخوته غير الأشقاء قبل تفتيش وعاء أخيه الشقيق سكرا للحيلة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 أعلم منه وفوق علم الجميع علم الله الذي يعلم كل شيء قالوا إني أسرق فقد استرق أكله من قبل بنفسه يرفع بأسه ورمي قال أنه شره فكانه والله على. <تصفيق>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 قال إخوة يوسف ليوسف أيها العزيز إن له والدا شيخا طاعن في السن يحبه كثيرا فأمسك أحدنا بدلا منه إن نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة غيرنا فأحسن إلينا بذلك من فوائد الآيات جواز الحيلة التي يتوصل بها لإحقاق الحق بشرط عدم الاضرار بالغير يجوز لصاحب الضالة أو الحاجة الضائعة رصد جعل مكافأة مع تعيين قدره وصفته لمن عاونه على ردها التغافل عن الأذى والإصرار به في النفس من محاسن الأخلاق قال تعالى الله أن نخل إلا أنه وجدها عنده قال يوسف عليه السلام عياذا بالله أن نظلم بريئا بجرم ظالم فنمسك غير من وجدنا صاع الملك في وعائه إنا إن فعلنا ذلك لظالمون حيث عاقبنا بريئا وتركنا جاميا فلما السيلة من مخلطوا رذينا قال كبيرهم ألت يعلم أن أباكم قبل قد عليكم موثقا من الله ومن قبلنا أفرر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 ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان لديك سرقى شهدنا الا بما علمنا وما غير حافظين وقال الاخ الكبير عودوا الى ابيكم فقولوا له ان ابنك سرق فاسترقه عزيز مصر عقوبه له على سرقته وما اخبرنا الا بما علمناه من مشاهدتنا للصاع يخرج من وعائه وما كان لنا علم بانه يسرق ولو علمنا ذلك ما عاهدناك على رده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 وقال جميل الله اهي قال لهم أبوهم ليس الأمر كما ذكرتم من كونه سرق بل زينت لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم بأخيه يوسف من قبل وصبر صبر جميل لا شكوى فيه إلا إلى الله عسى الله أن يعيدهم إلي جميعا يوسف وشقيقه وأخاهم الكبير إنه سبحانه هو العليم بحالي الحكيم في تدبيره لأمره وتولى عنهم وقال يوسف من وهو وابتعد معرضا عنهم وقال يا شدة حزني على يوسف وصار سواد عينيه بياضا من كثرة ما بكى عليه فهو مملوء حزنا وهم يكتم حزنه عن الناس قالوا فالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من المالكين قال إخوة يوسف لابيهم تالله لا تزال يا أبانا تذكر يوسف وتتفجع عليه حتى يشتد بك المرض او تهلك فعلا قال انما اشكو كذبي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون قال لهم ابوهم ما اشكو ما اصابني من الهم والحزن الا الى الله وحده واعلم من لطف الله واحسانه واجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمونه انتم فوعد الآيات لا يجوز أخذ بريء بجريرة غيره فلا يؤخذ مكان المجرم شخص آخر الصبر الجميل هو ما كانت فيه الشكوى لله تعالى وحده على المؤمن أن يكون على تمام يقين بأن الله تعالى يفرج فربح يا بني قال لهم أبوهم يا أبنائي اذهبوا فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه ولا تقنطوا من تفريج الله وتنفيسه عن عباده إنه لا يقنط من تفريجه وتنفيسه إلا القوم الكافرون لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وخفيه إفضاله على عباده فلما دخلوا عليه قادوا يا أيها العزيز نفسنا وأهل الأطور وجدنا لرضاعة منه مداتنا فأرقنا للسيل وتفتق عليه فامتثلوا أمر أبيهم وذهبوا بحثا عن يوسف وأخيه فلما دخلوا على يوسف قالوا له أصابتنا الشدة والفقر واتينا ببضاعة حقيره زهيدة فكل لنا كيل وافيا كما كنت تكيل لنا من قبل وتصدق علينا بزيادة على ذلك أو بالتغاضي عن بضاعة الحقيره إن الله يجاز المتصدقين بأحسن الجزاء قال هل علمتم ما بيوسف وشقيقه حين كنتم جاهلين فلما سمع كلامهم رق لهم رحمة بهم وعرفهم بنفسه قال لهم قد علمتم ما فعلتم بيوسف وشقيقه حين كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما؟ قالوا علمنا إن كلامهم يوسف قال يوسف وهذا أخ قدمنا الله على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 قال له إخوتهم معتذرين عما صنعوا به فالله لقد فضلك الله علينا بما أعطاك من صفات الكمال ولقد كنا فيما صنعنا بك مسيئين ظالمين قال لا تذبع عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الله فقبل يوسف اعتذارهم وقال لا لوم عليكم اليوم يقتضي, يقتضي عقابكم ولا توبيخ أسأل الله أن يغفر لكم وهو سبحانه ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألغوه على وجه أديك بطيرا والتغني لأهلكم أجمعين فأعطاهم قميصه لما أعلموه بما آل إليه بصر أبيه وقال اذهبوا بقميص هذا فاطرحوه على وجه أبيه يعد له بصر وأحضروا إلي أهليكم كلهم أهليكم كلهم ولما فضلت العين قال أهوه إني لأجمري حيث سبل الله ولما خرجت القافلة منطلقة من مصر وفارقت العامر منها قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ولمن عنده في أرضه إني لا أشم رائحة يوسف لولا أنكم تجهلونني وتنسبونني إلى الخرف بقولكم هذا شيخ خرف يقول ما لا يعلم. قال من عنده من ولده والله إنك لا تزال في توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية من فوائد الآيات عظم معرفة يعقوب عليه السلام بالله حيث لم يتغير حسن ظنه رغم توالي المصائب ومرور السنين من خلق المعتذر الصادق أن يطلب التوبة من الله ويعترف على نفسه ويطلب الصفحة ممن تضرر منه بالتقوى والصبر تنال أعظم الدرجات في الدنيا وفي الآخرة قبول اعتذار المسيء وترك الانتقام خاصة عند التمكن منه وترك تأنيبه على ما سلف منه فلما جاء المخبر بما يسر يعقوب ألقى قميص يوسف على وجهه فصار مصيرا عندئذ قال لأبنائه ألم أقل لكم إني أعلم من لطف الله وأحسانه ما لا تعلمونه أنتم قالوا يا قالوا يا قال أبناؤهم معتذرين لأبيهم يعقوب عليه السلام عما فعله بيوسف وأخيه يا أبا نطلب من الله المغفرة لذنوبنا السابقة إنا كنا مذنبين مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال لهم أبوهم سوف أطلب لكم المغفرة من ربي إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم فلئنا دخلوا على يوسف آوالين وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر فلما دخلوا عليه ضم إليه أباه وأمه وقال لإخوته وأهلهم ادخلوا مصر بمشيئة الله آمنين لا يصيبكم فيها عذا ورفعنا بغيه على العرش وقبلوا لهم فجدوا وقال يا نبت هذا ترقيلوا بياي من قبل قد جعلها رفيعا فارا وقد أحسن في التخرجني من نفسه وجاء وأجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه وحياه أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود وكان سجود تشريف لا عبادة تحقيقا لامر الله كما في الرؤى لذا قال يوسف عليه السلام لأبيه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 خلق السماوات والأرض أننتولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمو والهمل للصالحين. ثم دعا يوسف ربّه فقال يا رب قد أعطيتني ملك مصر وعلّمتني تعبير الرؤى يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق أنت متولي جميع أموري في الحياة الدنيا. ومتولي جَأْنْتَ مُتَوَلِّي جَمِيعَ أُمُورِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَوَلِّي جَمِيعِهَا فِي الْآخِرَةِ اقْبِضْنِي عِنْدَ انْتِهَاءِ أَجَلِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالْأَنْبِيَاءِ الصَّالِحِينَ مِنْ آبَائِي وَغَيْرِهِمْ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ ذلك المذكور من قصة يوسف واخوته نوحيه إليك أيها الرسول لم يكن لك علم به إذ لم تكن حاضرا عند إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في قعر البئر ودبروا ما دبروا من الحيلة ولكن أوحينا إليك ذلك وما ولو وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت أيها الرسول كل جهد ليؤمنوا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات من فوائد الآيات بر الوالدين وتبجيلهما وتكريمهما واجب ومن ذلك المسارعة بالبشارة لهما فيما يدخل السرور عليهما التحذير من نزغ الشيطان ومن الذي يسعى بالوقيعة بين الأحباب ليفرق بينهم مهما ارتفع العبد في دينه أو دنياه فإن ذلك كله مرجعه إلى تفضل الله تعالى وإنعامه عليه سؤال الله حسن خاتمته والسلامه والفوز يوم القيامة والالتحاق برفقة الصالحين في الجنة وما ادخلهم عليه من هو إلا ولو عقلوا لانوا بك لانك لم تطلب منهم ايها الرسول على القران ولا على ما تدعوهم اليه ثوابا فليس القران الا تذكيرا لجميع الناس من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 اذن ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم ساعه غدقه وهم لا يشعرون امن هؤلاء المشركون ان تاتيهم عقوبه في الدنيا تغمرهم وتظللهم لا يستطيعون دفعها او تاتيهم الساعه فجاه وهم لا يحسون وهم لا يحسون باتيانها فيستعدوا لها فلذلك لم يؤمنوا قل هذه الله على ومن من أنا ومتبعني وسبحان الله المشركين. قل أيها الرسول لمن تدعه هذه طريق التي أدعو الناس إليها على حجة واضحة أدعو إليها أنا ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي واستنى بسنتي ولست من المشركين بالله بل أنا من الموحدين له سبحانه. وما, وما رسلنا من قبلك إلا لزمنا نوحي لهم من أَهْلِ القرى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 Yeah. Uh...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 لقد كان في <تصفيق> قصفهم عبرة ما كان حديثا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 على بعض من أمور الغيب لغايات وحكم أن الداعية لا يملك تصريف قلوب العباد وحملها على الطاعات وأن أكثر الخلق ليسوا من أهل الهداية ذم المعرضين عن آيات الله الكونية في ودلائل توحيده المبثوثة في صفحات الكون شملت هذه الآية قل هذه سبيل ذكر بعض أركان الدعوة ومنها وجود منهج أدعو إلى الله ويقوم المنهج على العلم على بصيرة وجود داعية أدعو أنا. وجود مدعوين ومن اتبعين سورة الرعد مدنية من مقاصد السورة بيان حقيقة القوة بيان حقيقة القوة والقدرة الإلهية ومظاهرها وإثبات وإثبات الوعد والوعيد وسنة الله في التغير والتبديل التفسير بسم الله الرحمن الرحيم ألا من يُرَمْ بِلَجْتَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الآيات الرفيعة في هذه السورة والقرآن الذي أنزله الله عليك أيها الرسول هو الحق الذي لا مريت فيه ولا شك أنه من عند الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به عنادا وتكبرا اللهم الله لَيُرْمَ عَدْنَا يَغْرَادَنَ كَنْتُونَ كَنَا ثُمَّ اسْتَوَى هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون دعاء ما تشاهدونها ثم على وارتفع على العرش علوا يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل وذلل الشمس والقمر لمنافع خلقه كل من الشمس والقمر يجري لأمد محدد في علم الله يصرف سبحانه الأمر في السماوات والأرض بما يشاء يبين الآيات الدالة على قدرته رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة فتستعدوا له بالعمل الصالح وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ جَعَلَ فِيهَا النار. إِنَّ فِي ذَلِكَ وهو سبحانه الذي بسط الأرض وخلق فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب من الناس ومن كل أنواع الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان يلبس الليل النهار فيصير مظلما بعدما كان منيرا إن في ذلك المذكور لادله وبراهين لقوم يتفكرون في صنع الله ويتأملون فيها فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين وفي الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ وجنات الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُقَدِّرُونَهُ وَيُسَبِّحُونَ وَيُكَبِّرُونَ في الأرض بقاع متقاربة وفيها بساتين من أعناب وفيها زرع ونخالات مجتمعة في أصل واحد ونخلات منفردات بأصلها تسقى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الطعم وغيره من الفوائد على رغم تجاورها وسقيها بماء واحد إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يعقلون لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك وَإِنْ تَعْجَلَ فَعَدْهُمْ قَوْلُهُمْ إِلَا كُنَّا كُرَابًا إِنَّا بِحَلْقٍ جَدِينَ تتعجب أيها الرسول من شيء فحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث وقولهم احتجاجا لإنكاره أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية نخرة أنبعث ونعاد أحياء أولئك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فأنكروا قدرته على بعث الموتى وأولئك توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة وأولئك هم أصحاب النار وهم فيها ماكثون أبدا لا يلحقهم فناء ولا ينقطع عنهم العذاب من ال اثبات قدرة الله سبحانه وتعالى والتعجب من خلقه للسماوات على غير أعمدة تحملها وهذا مع عظيم خلق خلقتها واتساعها إثبات قدرة الله وكمال ربوبيته ببرهان الخلق إذ ينبت النبات الضخم ويخرجه من البذرة الصغيرة ثم يسقيه من ماء واحد ومع هذا تختلف أحجام وألوان ثمراته وطعمها أن إخراج الله تعالى للأشجال الضخمة من البذور الصغيرة بعد أن كانت معدومة فيه رد على المشركين في إنكارهم للبعث فإن إعادة جمع أجزاء الرفات المتفرقة والمتحللة في الأرض وبعثها من جديد بعد أن كانت موجودة هو بمنزلة أسهل من إخراج المعدوم من الم... ويشتاك يومك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبله المهمة لا وإنه فكلته مغفرته للناس على وتعجلك أيها الرسول المشركون بالعقوبة ويستبطئون نزولها بهم قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله لهم وقد مضت من قبلهم عقوبات وامثالهم من الأمم المكذبه فلما لا يعتبرون بها وإن ربك أيها الرسول لذو تجاوز للناس مع ظلمهم فلا يعاجلهم بالعقاب ليتوبوا إلى الله وإنه لقوي العقاب للمصرين على كفرهم إن لم يتوبوا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا مُنْذِرْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْ تَمُنْذِرُهُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ كَمَادِيًا فِي الصُّدُودِ وَالْعِنَادِ هل أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ آيَةٌ من ربه مثل ما أنزل على موسى وعيسى إنما أنت أيها الرسول منذر تخوف الناس من عذاب الله وليس لك من الآيات إلا ما اعطاك الله ولكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق ويدلهم عليه الله يعلم ما تحمل كل أمدى وما تغيض الأرحام وما تزدى الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها يعلم كل شيء عنه ويعلم ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة وصحة واعتلال وكل شيء عنده سبحانه مقدر بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص عنه <تصفيق> شو الاشكال <تصفيق> ايش الاشكال عيدة الايه الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد كل شيء عنده من الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها يعلم كل شيء عنده ويعلم ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة وصحة واعتلال وكل شيء عنده سبحانه مقدر بمقدار لا يزيب عليه ولا ينقص عنه عالم غير والشهادة الكبير المتعان لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه وعالم كل ما تدركه حواسهم العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله المستعلى على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته سواء لهم منكم من أثر ومن جهر به ومنه تغفر بالليل و عالم السر وأخفى يستوي في علمه من أخفى منكم أيها الناس القول ومن أعلنه ويستوي في علمه كذلك من هو مستتر بظلمة الليل عن أعين الناس ومن هو ظاهر بأعماله في وضح النهار له من بين يدي يوم خلفه يحكم لهم عقبات من بين يدي ومن خلفه يحضرون من أمر الله سبحانه ملائكة يعقب بعضهم بعضا على الإنسان فيأتي بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار يحفظون الإنسان بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه ويكتبون أقواله وأعماله إن الله لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها لا تسرهم حتى يغير ما بأنفسهم من حال الشكر وإذا أراد الله سبحانه بقوم هلاك فلا راد لما أراده وما لكم أيها الناس من دون الله من متول يتولى أموركم فتلجأوا إليه لدفع ما من بلاء. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقاء هو الذي يريكم أيها الناس البرق ويجمع لكم به الخوف من الصواعق والطمع في المطر وهو الذي ينشئ السحاب المثقل بماء المطر الغزير ويستسيح الوعد بحمده والملائك من خيثته وينشر الصواعق Jangan lupa like, ويسبح الرعد ربه تسبيحا مقرونا بحمده سبحانه وتسبح الملائكة ربها خوفا منه وإجلالا وتعظيما له ويرسل الصوائق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه والكفار يخاصمون في وحدانية الله والله شديد الحول والقوة لمن عصاه من فوائد الآيات عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم فهم يستكبرون ويتحدون رسله وأنبياه ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ويحلم عنهم ساعة علم الله تعالى بما في ظلمة الرحم فهو يعلم أمر النطفة الواقعة في الرحم وسيرورتها إلى تخليق ذكر أو أنثى وصحته واعتلاله ورزقه وعجله وشقي أو سعيد فعلمه بها عام شامل عظيم عناية الله ببني آدم وإثبات وجود الملائكة التي تحرسه وتصونه وغيرهم مثل الحفظة أن الله تعالى يغير حال العبد إلى الأفضل متى ما رأى منه اتباعا لأسباب الهداية فهداية التوفيق منوطة باتباع هداية البيان له دعوة الحق والذي لا يدعون منها من دونه لا يستطيعون لهم بشيء إلا إلا تباكح كفيت إلى الله وحده دعوة التوحيد لا يشاركه فيها أحد والأصنام التي يدعوها المشتكون من دونه لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي مسألة وما دعاؤهم لها إلا مثل عطشان يبسط يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب منه وما الماء بواصل إلى فيه وما دعاء الكافرين لأصنامهم إلا في ضياع وبعد عن الصواب لأنها لا تملك لهم جلب نفع ولا دفع ضر والله يهتد من في السماوات والأرض وعور الله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض يستوي في ذلك المؤمن والكافر ويرى أن المؤمن يخضع له ويسجد طوعا وأما الكافر فيخضع له كره وتملي عليه فطرته أن يخضع له طوعا وله ينقاد ظل كل ما له ظل من المخلوقات أول النهار وآخرة قل من رب السماوات والأرض قل قل أهدت قل أهدت من دونه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 أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات والإيمان الذي هو نور أم جعلوا لله سبحانه شركاء معه في الخلق خلقوا مثل خلق الله فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم قل لهم أيها الرسول الله وحده هو خالق كل شيء لا شريك له في الخلق وهو المنفرد بالألوهية الذي يستحق أن يفرد بالعبادة القهار عندما يتبا الكردية من قدرنا فاحتمل السير زبتاً طافياً ومننا ينقذون عليه من النار بغارة يمنا أو مداعي من زبت مثله فذلك يضرب الله الحق والساقر فأما الزبت فيذهب جبالاً وأما ما ينبعنا فينفذ بالأرض كذلك ضرب الله مثلا لتلاش الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء حتى سالت به الأودية كل حسب حجمه صغرا وكبارا فحمل السيل الغثاء والرغوة مرتفعا فوق الماء وضرب مثلا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين الناس به بمثل هذين المثلين يضرب الله مثل الحق والباطل فالباطل مثل الغثاء والزبد الطافي على الماء ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصدى والحق مثل الماء الصافي الذي يشرب منه وينبت الثمار والكلأ والعشب ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع الناس به كما ضرب الله هذين المثلين يضرب الله الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطل الذين استداموا لربه والحسنى والذين لن يستجيبوا له لو أن لهم للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الحسنى وهي الجنة المثوبة الحسنى وهي الجنة والكفار الذين لم يجيبوا دعوته إلى توحيده وطاعته لو اتفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال ولهم مثله مضافا إليه لبذلوا كل ذلك فداء لأنفسهم من العذاب أولئك الذين لم يجيبوا دعوته يحاسبون على سيئاتهم كلها ومسكنهم الذي يأوون إليه جهنم وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار من فوائد الآيات بيان ضلال المشركين في دعوتهم استغاثتهم بغير الله تعالى وتشبيه حالهم بحال من يريد شرب فيبسط يده للماء بلا تناول الله وليس بشارب مع هذه الحالة لكونه لم يتخذ وسيلة صحيحة لذلك أن من وسائل الإضاحة في القرآن ضرب الأمثال وهي تقرب المعقولة من المحسوس وتعطي صورة ذهنية تعين على فهم المراد إثبات سجود جميع الكائنات لله تعالى طوعا أو كرها بما تمليه الفطرة من القضوع له سبحانه نقف ونقفل إن شاء الله بعد الصلاة شكرا انا في, في تفسير القرآن عندك شنو It's okay, it's حال الشيخ، طيب، ما أرضاني، وياك إن شاء الله إن الله. شاء الله، الثلاثين يجي العيد. إحنا في العادة جزء. نتفق عليه إن شاء الله في العشرة الأواخر إن شاء الله نكون مجال أوسع هلا؟ جزء أربع؟ يمكن آه يمكن بداية نبدأ نقرأ جزء أربع هيك يعني يوم 28 نكون خلصنا إيش؟ جزء كامل 8 أربع. يوم 29 نخلص جزء كامل نقرأ بس هذا أفضل لأنه لو يعني ربما بعض الناس ما ي... يجي الوقت يعني لا انا ودي ولا نقرب بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد الأشياء اي والله بس الهمة راح يصير كالتالي في رمضان الذي يحب يعني وانا ما هذا في العاشر يعني ان شاء الله نخبر فيها الشيء ان شاء الله تعالى اذا ربنا من متكرم للعشره الاخر هلا آه يعني راح يكون في صلاة التراويح هذا لمن أراد يعني حتى لو ما في أحد إلا أنا عبد الفقير ما في مشكلة لكن هي ان شاء الله من باب التعاون على الخير معلش ابو حله نصلي التراويح بعدين نرتاح نص ساعه ونصلي ما شاء الله ثم نصلي مع الناس يعني ونص على حسب يعني اللي فكر فيه إنه كل اللي نقره ثلاث أجزاء بحيث نختم في العشرة الآخر هذا هو يعني بس والله يسر كيف الهمه يا شباب كيف الهم يا شباب حلا؟ لا لا ستطبق، شيخي ما في شيء إن شاء الله ستطبق توفيق الله شوف شيخ إحنا ناس مقصرين والله عندنا ذنوب عندنا معاصي هذا هذه ليالي فاضلة الناس نقضيها في الأكل والشرب والهرج والمرج خلاص نقرأ أحد صلى يا الله ما أحد صلح أنا يا عمي بصف هال... تحت هالمايكروفون هال داخل المسجد أجأ أحد ما أجأ هو حر عرفت كيف أنا ابتليت بهذا المسجد وإلا لو إني في الدار والله إلي حطها المرأة وراي وكلها الله أكبر <تصفيق> وبسويها الله هو يعني مرات الواحد يعني ما فيك كبكة فيش شيخي هذه هذه أيام مباركة رجالي مباركة كان نفسه يحييها يحييها تعرف إيش يحييها يعني كل قيام صلاة وذكر فالشباب جهز حالكم يعني الله يبارككم تحملون يعني هالعشر أيام عشان ربنا يختبرنا إن شاء الله وياكم بالخير اللي بحب يسجل يسجل يعني عشان يعني الوعد يعني ما في مش راحة يعني الناس لم يؤثر يعني التراويح على وقتها والقيام التهجد على وقته لكن احنا بين هذا آه المقرر كالتالي ست ركعات يعني كل ركع حزب يعني حزب واحد اثنين ثلاث ست ركعات كل ركع حزب, واحد حزب, واحد حزب مولربيتر هلا مولربيتر لا, مولربيتر لا لا يمكن يعني في أثناء رمضان يعني نزيد ارباع ليش لأنه بضل عنا جزء أو كم... ثلاث أجزاء. أجزاء يمكن نزيد إلى ثمانية, ثمانية يعني في ثلاث أيام مش مشكلة. فجهزوا حاركم يعني. والله أنا ودي تعرف شو إذا بد... معلش أنت فتحت الموضوع تعي... والله والله ودي يا جماعة إنه نقرأ كل يوم عشر أجزاء والله من أول رمضان هذه النية والله ترى يا جماعة مش عن الواحد لا إله إلا الله نعم إحنا, احنا, احنا مقصرين في جنب الله الواحد سبحان الله فيش فيش معين والله ما في معين إلا من رحم ربك وين المعين قل لي يا شيخ أبو نايف أين المعين انت بدك لكن هذا شهر رمضان يعني ما يعني في في المسجد حتى لو صلينا جماعة ما في مشكلة عرفت كيف شهر رمضان لكن وين اللي بعينك يعني الناس تدعوك إلى الدواوين إلى هذا ويعني هذا هو ما في أحد يقول لك هلنا يا شيخ في رمضان نحاول نقرأ ونزيد قراءة القرآن وزي هيك قليل قليل إلا من رحمك يلا بسم الله سمعناه بالله من سنما ودين <تصفيق> لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزله الله عليك أيها الرسول من ربك هو الحق الذي لا مريت فيه وهو المؤمن المستجيب لله ومن هو أعمى وهو الكافر غير المستجيب لله إنما يعتبر ويتعذ بذلك أصحاب العقول السليمة الذين يفون بالعباد ولا ينكثون العهود. الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهد الله عليه أو عاهدوا عليه عباده ولا ينكثون العهود الموثقة مع الله أو مع غيره. والذين يسلون ما أمر الله به أي مطريشنا وما خاضنا.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 وهم الذين صبروا على طاعة الله وعلى ما قدره الله عليهم مما يسر أو يسوء وصبروا عن معصيته طلبا لمرضات الله وأدوا الصلاة على أكمل وجه وبذلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق الواجبة وبذلوا منها تطوعا خفية للبعد عن الرياء وجهرا ليتأسى بهم غيرهم ويدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليه أولئك المنتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة في يوم القيامة جنات ومن من عليهم من كل هذه العاقبة المحمودة هي جنات يقيمون فيها منعامين إقامة دائمة ومن تمام نعيمهم فيها أن يدخلها معهم من استقام من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالا لانسهم بلقائهم والملائكة يدخلون عليهم مهنيين من جميع أبواب منازلهم في الجنة سلام عليهم يوم الدين فظنوا ان كان انا وتحييهم الملائكة كلما دخلوا عليهم بقولهم سلام عليكم أي سلمتم من الآفات بسبب صبركم على طاعة الله وعلى مر أقداره وصبركم عن معصيته فنعمه عاقبة الدار التي كانت عاقبتكم ولما ذكر الله صفاته المؤمنين ثمنا بصفات الكفار المعرضين فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد عهده وينطعون الله به هي ان يخلقوا في الارض ولا والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام أولئك البعداء الأشقياء لهم الطرد من رحمة الله ولهم سوء العاقبة وهو النار اللهم ينسخوا بالقلمين يشاء ويغفروا لهم الحياة الدنيا والحياة الدنيا في الآن وفي لا الله يوسع في الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء من عباده وليس توسيع الرزق علامة على السعادة ولا على محبة الله ولا ضيقه علامة على الشقاء وفرح الكفار بالحياة الدنيا وفرح الكفار بالحياة الدنيا فرقا واطمأنوا إليها وليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعا قليلا ذاهبة ويقول الذين تغضوا لأمثل عليها يأتي من ربه قل إن الله يقول من يشاء ويهدي. ويقول الذين كفروا بالله وبآياته هلأ هل أنزل على محمد آية شسية من ربه تدل على صدقه فنؤمن به قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين إن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي إليه من رجع إليه بالتوبة بفضله وليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات الله <تصفيق> الله هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنوا وتستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحميله وبتلاوة كتابه وسماعه ألا بذكر الله وحده تستانس القلوب خليق بها ذلك من فوائد الآيات الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة ومنها حسن الصلة وخشية الله تعالى والوفاء بالعهود والصبر والإنفاق ومقابلة السيئات بالحسنة والتحذير من ضدها أن مقاليد الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وأن توسعة الله تعالى أو تضييقه في رزق عبد ما لا ينبغي أن يكون موجبا لفرح أو حزن فهو ليس دليلا على رضا الله أو سقطه على ذلك العبد أن الهداية ليست بالضرورة مربوطة بإنزال الآيات أن الهداية ليست بالضرورة مرضوطة بإنزال الآيات والمعجزات التي اضطرح مشكون إظهارها من آثار القرآن على العبد المؤمن أنه يورث طمأنينة في القلب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوزاً فهم فسلوا وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله لهم عيش طيب في الآخرة ولهم العاقبة الحسنة وهي الجنة كذلك ارسل لك في <تصفيق> امه قد خرجت من قبلها امم لدته عليهم الذي اوحينا اليك وهم يذكرون الرحمن قل هو افضي لا اله الا هو عليك وكذب اليه المكان مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين إلى أممهم أرسلناك أيها الرسول إلى أمتك لتقرأ عليهم القرآن الذي اوحيناه إليك فهو كاف في الدلالة على صدقك لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية لأنهم يكبرون بالرحمن حيث يشركون معه غيره قل لهم أيها الرسول الرحمن الذي تشركون به غيره هو رب الذي لا معبود بحق غيره عليه توكلت في جميع أموري وإليه توبتي ولو الْقُرَانَ نَخْرِيُهُ إِلَى الذَّرِّ وَمَا طَائِفٌ بِهِ إِلَّا اللَّهُ وَكُلُّ مَا هُوَ مُكْتَمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ بِكُلِّهِ بَل لَّنَّ اللَّهَ وَلَوْ اللَّهُ كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها أو تشقق به الأرض فتستحيل أنهارا وعيونا أو يقرأ على الموتى فيصير أحيان لكان هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول فهو واضح البرهان عظيم التأثير لو أنهم كانوا أدقياء القلوب لكنهم جاحدون بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها أفلم يعلم المؤمنون بالله أنه لو يشاء الله هداية الناس جميعا دون إنزال آيات لهداهم جميعا دونها لكنه لم يشأ ذلك ولم لا يزال الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي داهية شديدة تقرعهم أو تنزل تلك الداهية قريبا من داهم حتى يأتي وعد الله بنزول العذاب المتصل إن الله لا يترك إنجاز ما وعد به إذا جاء وقته المحدد له ولست أول رسول كذب به قومه وسخر منه فقد استهزعت أمم من قبلك أيها الرسول برسولها وكذبوا بهم فأمهلت الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير مهلكهم ثم أخذتهم بعد الإمهال بصنوف العذاب فكيف رأيت عقابي لهم لقد كان عقابا شديدا وجعلوا لله تَعَالَوْا إِلَىٰ مَآبِكُمْ ۚ قَالَ بما لا ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا بِمَا فمن هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق رقيب على كل نفس بما كسبت من عمل فيجازيها على أعمالها أولى أن يعبد أم هذه الأصنام التي لا حق لها أن تعبد وقد جعلها الكفار شركاء لله ظلما وزورا قل لهم أيها الرسول سموا لنا الشركاء الذين عبدتموهم مع الله إن كنتم صادقين في دعواكم أم تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء أن تخبرونه بظاهر من القول لا حقيقة له فلحسن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيء فكفروا بالله وصرفهم عن سبيل الرشاد والهداية ومن يضلل الله عن سبيل الرشاد فليس له من هاد يهديه لهم عذاب في الحياة الدنيا وعذاب الأخرى في أشق وما لهم من الله عذاب. لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على أيدي المؤمنين ولعذاب الأخرة الذي ينتظرهم أشد عليهم وأذكر من عذاب الدنيا لما فيه من الشدة والدوام الذي لا ينقطع وليس لهم مانع يحميهم من عذاب الله يوم القيامة من فوائد الآيات أن الأصل في كل كتاب منزل أنه جاء للهداية وليس لاستنزال الآيات فذاك أمر لله, يقدر لله تعالى يقدره ما شاء وكيف شاء تسلية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإحاطته علما أن ما يسلكه معه المشركون من طرق التكذيب واجهه أنبياء سابقون يصل الشيطان في إضلال بعض العباد إلى أن يزين لهم ما يعملونه من المعاصي والفساد. مثل الجنة التي وعد المتقور تجري من تحتها الأنهاء أخرها دائما مور وظلها الكعقب الذين تقوى وعقب الكعقب الذين تقوى الكعقب الذين تقوى صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أنها تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ثمارها دائمة لا تنقطع عكس ثمار الدنيا وظلها دائم لا يزول ولا يتقلص تلك هي عاقبة الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعاقبة الكافرين النار يدخلونها ما كثير فيها ابدا والذين آتناهم الكتاب يطرقون لناهم بليره ومن الأحزاب منهم ينجروا قُلْ إِنَّمَا فِكْوَ لَحْوَى اللَّهَ وَلَا مُسْرَى الذين أعطيناهم التوراة من اليهود والذين أعطيناهم الإنجيل من النصارى يفرحون بما أنزل عليك أيها الرسول لموافقته لبعض ما أنزل عليهم ومن طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليك مما لا يتفق مع أهوائهم أو مما يصفهم بالتبديل والتحريف قل لهم أيها الرسول إنما امرني الله أن اعبده وحده ولا أشرك به غيره إليه وحده أدع ولا ادعو غيره إليه وحده مرجعي وبهذا جاءت التوراة والإنجيل وكذلك أنزلناه كفاً عربية ولئن استبعت أفوالهم بعدما جاءت ومثل إنزالنا الكتب السابقة بألسنة أقوامها أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن قولا فصلا مبينا للحق عربية ولئن اتبعت أيها الرسول أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك بحث ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه فليس لك من الله ولي يتولى أمرك وينصرك على أعدائك وليس لك مانع يمنعك من عذابه وَلَقَدْ أَخْصَرْنَا وَصُلَمِينَا قَبْلِكَ وَجَلَالَهُ مَذْوَادَهُ وَلُرِّيَّةِ وَمَنْ جَعَدْ لَوْصُورِ النَّيْدِيَةِ رِلَا إِذْمِ اللَّهِ اللَّهِ لِكُلِّ أجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك أيها الرسول من البشر فلست بدعا من الرسل وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم أولادا كسائر البشر ولم نجعلهم ملائكة لا يتزوجون ولا ينجبون وأنت من هؤلاء الرسل الذين هم بشر يتزوجون وينجبون فلماذا يعجب المشركون من كونك كذلك ولا يصح لرسول أن يأتي من عنده بآية إلا إن أذن الله بإتيانه بها لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك وأجل لا يتقدم ولا يتأخر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 وقد مكرت الامم مستادقة بانبيائها وكادت لهم وكذبوا بما جاءوا به فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم لا شيء لأن التدبير الفاعل هو تدبير الله لا غيره لا غيره، لا غيره. كما أنه سبحانه هو الذي يعلم ما تكسبه نفوسهم ويجازيهم عليه وعنده إذن سيعلمون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان بالله، وكم كان المؤمنون مصيبين فحازوا بذلك الجنة والعاقبة الحسنة. من فوائد الآيات الترغيب في الجنة ببيان صفاتها من جريان الأنهار وديمومة الرزق والظل خطورة اتباع الهوى بعد ورود العلم وأنه من أسباب عذاب الله. بيان أن الرسول لا بشر لهم أزواج وذريات وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بد عن بينهم، فقد كان مماثلا لهم في ذلك. فَيَقُولُ لَهُمْ يَا قَوْمِ لَمَّا جَاءَكُمُ الْبَأْسُ وَأَنتُمْ فِي أَشَدِّ الضِّيقِ فَقَالَ رَبِّ ويقول الذين كفروا لست يا محمد مرسلا من الله كلهم لهم أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على أني مرسل من ربي إليكم ومن عنده علم من الكتب السماوية التي جاء فيها نعتي ومن كان الله شاهدا بصدقه فلا يضره تكليب من كذب سورة إبراهيم مكية من مقاصد السورة بيان وظيفة الرسل وحفصهم على إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد في مقابل إعراض أقوامهم تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتوعدا للظالمين التفسير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك أيها الرسول لتخرج الناس من الكفر والجهل والضلالة إلى الإيمان والعلم والهداية إلى دين الإسلام الذي هو طريق الله العزيز الذي لا يغالبه أحد المحمود في كل شيء الله الذي له ما في السماوات ونازل الله وويل من العذاب الشديد الله الذي له وحده ملك ما في السماوات وله وحده ملك ما في الارض فهو المستحق ان يعبد وحده ولا يشرك به شيء من خلقه وسينال الذين كفروا عذاب قوي الذين يتبعون الايات يعاقبهم على اقرب الى الله ولا يغنون ناهي واولئك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 de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 بإخراج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق إرسال الرسل يكون بلسان أقوامهم ولغتهم لأنه أبلغ في الفهم عنهم فيكون أدعى للقبول والامتثال وظيفة الرسل تتلخص في إرشاد الناس وقيادتهم للخروج من الظلمات إلى النور وإذ قال المساء لقومه الخرون إن الله يعيكم إذا نجاكم من أعلى العالم ونقومون كمسوا والعساء والذكتون ويذكتون للناس ويشكتون للسلام إِذَا لِكُمْ بَلَاهُ جَرَوْا واذكر أيها الرسول حين انتزل موسى أمر ربه فقال لقومه من بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعم الله عليهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون وسلمكم من بأسكم يديقونكم سوء العذاب حيث كانوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون ويبقو ويبقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن وفي أفعالهم هذه اختبار لكم عظيم على الصبر فكافأكم الله على صبركم على هذا البلاء بإنقاذكم من ب وقال لهم موسى اذكروا حين اعلمكم ربكم اعلاما بليغا لان شكرتم الله على ما انعم به عليكم من تلك النعم المذكوره ليزيدنكم عليها من انعامه وفضله ولئن جحدتم نعمه عليكم ولم تشكرها فإن عذابه لشديد لمن يجحد نعمه ولا يشكرها فقال موسى لقومه: فمن في الأرض نيعما فإن الله غنيٌ حميدا. و موسى لقومه يا قوم: إن تفروا أنتم ويكفر معكم جميع من في الأرض فضار كفركم يعود عليكم فإن الله غني بنسله مستوجب الحمد بذاته لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين. ألم يأتكم الذين من قبلكم قوم كفرهم و عادهم و تعودوا الذين من بعدكم لا يعلمون. يا من من الليالي طلبتو ايليا همي اقواني ما قالوا ان ألم يجئكم أيها الكفار خضر إهلاك الأمم المكذبة من قبلكم قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح والأمم الذين جاءوا من بعدهم وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله أتتهم رسلهم بالدلائل الواضحة ووضعوا أيديهم في أفواههم عاضين على أصابعهم من الغيظ على الرسل وقالوا لرسلهم إن كفرنا بما أرسلتم به لا لفي شك باعث على الريبة مما تدعوننا إليه أَلَى أَوَسُلُهُمْ أَذِلَّهِ شَكْتُمْ لهم رسلهم ردا عليهم أفي توحيد الله وإفراده بالعبادة الشك وهو خالق السماوات وخالق الأرض وموجدهما على غير مثال سابق يدعوكم إلى الإيمان به لينفو عنكم من ذنوبكم السابق ويؤخركم إلى حين ويؤخركم إلى حين استفائكم لآجالكم لينفو عنكم من ذنوبكم السابق ويؤخركم إلى حين استفائكم لآجالكم المحددة في حياتكم الدنيا قالت لهم أقوامهم لستم إلا بشرا مثلنا لا مزية لكم علينا تريدون صرفنا عن أبارة مكان يعبد آباؤنا فأتون بحجة واضحة فدلوا على صدقكم فيما تدعونه من أنكم رسل من الله إلينا من فوائد الآيات من وسائل الدعوة تذكير المدعوين بنعم الله تعالى عليهم خاصة إن كان ذلك مرتبطا بنعمة كبيرة مثل نصر على عدو أو نجاء منه من فضل الله تعالى أنه وعد عبادهم مقابلة شكرهم بمزيد الإنعام وفي المقابل فإن وعيده شديد لمن يكفر به. كفر العباد لا يضر الله البتة كما أن ايمانهم لا يضيف له شيئا فهو غني حميد بذاته قالت لهم وما قالت لهم رسلهم ردا عليهم لسنا إلا بشرا مثلكم فنحن لا ننكر مماثلاتكم في ذلك ولكن لا يلزم من تلك المماثلة المماثلة في كل شيء فالله يتفضل بالإنعام الخاص على من منشاء من عباده فيصطفيهم رسلا إلى الناس وما يصح لنا أن نأتيكم بما طلبتم من حجة إلا بمشيئة الله فليس الاتيان بها في مقدورنا بل الله وحده هو القادر على ذلك وعلى الله وحده يتوكل المؤمنون به في شؤونهم كلها وما لنا إلا أن على الله وقد هدانا ولا ولمفجرانا على أمانا وأي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين التوكل عليه؟ وقد أرشدنا لأقوى من الطرق وأوضحها، ولن صبرن على إيذاءكم لنا بالتكذيب والسخرية، وعلى الله وحده يتوكل المتوكلون في جميع أمورهم. وقال الذين تبروا لوصولهم إلى جنهم من أبنا، وتوالون بملتنا بأوائلهم.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 ولا ولنسكننكم أيها الرسل ومن تبعكم الأرض من بعد إهلاكهم ذلك المذكور من إهلاك الكفار المكذبين وإسكان رسلهم والمؤمنين الأرض من بعد إهلاكهم من بعد إهلاككم هو لمن استحضر عظمتي ومراقبتي له وخاف انذاري له بالعذاب وطلب الرسل من ربهم أن ينصرهم على أعدائهم وخسر كل متكبر معاند للحق لا يتبعه مع ظهوره له من أمام هذا المتكبر يوم القيامة جهنم فهي له بالمرصاد ويسقى فيها من قيش أصحاب النار الذي يسيل منهم فلا يروي عطشه فلا, فلا يزال يعذب بالعطش وغيره من صنوف العذاب ولا من كل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 مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقه والإحسان والرحمة بالضعيف مثل رماد اشتدت به الريح في يوم شديد هبوب الرياح فحملته بقوة وفرقته في كل مكان حتى لم يبق له أثر وهكذا أعمال الكفار عصف بها الكفر فلم تنفع أصحابها يوم القيامة ذلك العمل الذي لم يؤسس على الإيمان هو الضلال البعيد عن طريق الحق من فوائد الآيات أن الأنبياء ورسل بشر من بني آدم غير أن الله تعالى فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم لها من بين بني آدم على الدعية الذي يريد التغيير أن يتوقع أن هناك صعوبات أن هناك صعوبات جمة سوف تقابله ومنها الطرد والنفي والإذاء القولي والفعلي أن الدعاة والصالحين موعودون بالنص والاستخلاف في الارض بيان ابطال اعمال الكافرين الصالحه وعدم اعتبارها بسبب كفرهم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 وما ذلك على الله وليس أهلاككم الاتيان بخلق غيركم بمعجز الله سبحانه فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وبردوا لله جميعا فقال صعف آخر الذين تكفروا من قالوا الله علينا أجفعنا أن وخرج الخلائق من قبورهم إلى الله يوم الميعاد. فقال الأتباع الضعفاء للسادة الرؤساء إن كنا لكم أيها السادة أتباعا نأتمر بأمركم وننتهي بنهيكم فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله شيئا قال الساده الرؤساء لو وفقنا الله للهداية لارشدناكم إليها فنجونا جميعا من عذابه ولكن ضللنا فأضللناكم يستوي علينا وعليكم أن نضعف عن تحمل العذاب أو أن نصبر ليس لنا مهرب من العذاب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 ولما, ولما ذكر الله مصير الكفار يوم القيامة ترهيبا منه ذكر مصير المؤمنين ترهيبا فيه فقال وبخلاف مصير الظالمين أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار ومن تحت قصورها وأشجارها ما كثين فيها أبدا بإذن ربهم وحوله يحيي بعضهم بعضا وتحييهم الملائكة ويحييهم ربهم سبحانه بالسلام. <تصفيق> ألم تعلم أيها الرسول كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله حين مثلها بشجرة طيبة هي النخلة جذعها ضارب في قرار الأرض تشرب الماء بعروقها الطيبة وفرعها مرتفع إلى السماء يشرب من الندى ويستنشق الهواء الطيب من فوائد الآيات بيان سوء عاقبة التابع والمتبوع إن اجتمع على الباطل بيان أن الشيطان أكبر عدو لبني آدم وأنه كاذب مخذول ضعيف لا يملك لنفسه ولا لأتبعه شيئا يوم القيامة اعتراف إبليس أن وعد الله تعالى هو الحق وأن وعد الشيطان إنما هو محض الكذب تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة الثمر العالية الأوصان الثابتة الجذور <تس> تعطي هذه الشجرة الطيبة ثمارها الطيبة كل وقت بأمر ربها ويضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس رجع أن يتذكروا ومثل كلمة خبيثة خبيثة ومثل كلمة خبيثة خبيثة ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل شجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل اقتلعت من أصلها ليس لها تبات على الأرض ولا ارتفاع إلى السماء فتموت وتذروها الرياح فكلمة الكفر مآلها الفناء ولا يصعد لصاحبها الى الله عمل طيب. تتسيط الله الذين آمنوا بالقول الثالث للحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويقال الله ما يشهر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 الم تر الى الذين حال الذين كفروا بالله وبرسوله من قريش حين اعتاضوا عن انعام الله عليهم بالامن في الحرم وببعثه محمد صلى الله عليه وسلم فيهم اعتاضوا عن ذلك الكفر بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه وأنزلوا من اتبعهم في الكفر من اقوامهم دار الهلاك ودار الهلاك هي جهنم يدخلونها يقاسون حرها وساء مستقر مستقرهم وجعلوا لله امدادا يغني وجعل المشركون لله امثالا ونظراء ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلهم عنها قل لهم ايها الرسول تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات ونشر الشبهات في هذه الحياة الدنيا فان مرجعكم يوم القيامة إلى النار ليس لكم مرجع غيرها قل قبل يوم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 الله الذي خلق السماوات وأنشأ الأرض على غير مثال سابق من السماء ماء المطر فأخرج بذلك الماء المنزل من أصناف رزقا لكم وذلل لكم السفن تجري على الماء وفق تقديره لكم الأنهار لتشربوا منها وتسقوا أنعم أَجْرُ رَعَةٍ مَعَكُمْ وذلّل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار، وذلّل لكم الليل والنهار، لكم الليل والنهار يتعاقبان. الليل لنومكم وراحتكم والنهار لنشاطكم وكدكم. من فوائد الآيات تشبه كلمة الكفر بشجرة الحنظل الزاحفة فهي لا تحتفع ولا تنتج طيبا ولا تدوم. الرابط بين الأمر بالصلاة والزكاة مع ذكر الآخر فيه إشعار بأنهما مما تكون به النجاة يومئذ. تعداد بعض النعم العظيمة إشارة لعظم كفر بعض بني آدم وجحدهم نعمه سبحانه وتعالى من كل ما الله في إن الإنسان من وأعطاكم من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوه وإن تعدوا نعم الله لا تقدروا على خصرها لكثرتها وتعددها فما ذكر لكم أمثلة منها إن الإنسان لظلم لنسئ كثير الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى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 ربي انه انا كثيرا من النافذه فانه من كثير من اعطاني فانك غفور يا رب ان الاصنام هذه لا. يا رب ان الاصنام اضللنا كثيرا من الناس حيث ظنوا انها تشفع لهم ففتنوا بها وعبدوها من دون الله فمن تبعني من الناس في توحيد الله وطاعته فانه من شيعتي واتباعي ومن عصاني فلم يتبعني في توحيده وطاعتي فانك يا رب غفور لذنوب من شئت ان تغفر له رحيما بهم ربنا إني من ذريتي غير غير غير غير ربنا, بل من من لهم ربنا إني أسكنت بعض ذريتي وهو مبني إسماعيل وأبناؤه بواد وهو مكة لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيتك المحرم ربنا أسكنتهم بجواره ليقيموا الصلاة فيه فصير يا رب قلوب الناس تحن إليهم وإلى هذا البلد وارزقهم من الثمرات رجاء ان يشكروك على إنعامك عليهم ربنا إنك تعلم كل ما نسره وكل ما نجهر به ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء بل يعلمه فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا إليه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 رب من يا ربنا الدعاء يا رب اجعلني مؤديا للصلاه على اكمل وجه واجعل, واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك يا ربنا واجب دعائي واجعله مقبولا عندك ربنا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 بيان فضيلة مكة التي دعا لها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان مهما ارتفع شأنه في مراتب الطاعة والعبودية ينبغي له أن يخاف على نفسه وذريته من جليل الشرك ودقيقه دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدل على أن العبد مهما ارتفع شأنه يظل مفتقرا إلى الله تعالى ومحتاجا إليه من أساليب التربية الدعاء للأبناء بالصلاح وحسن المعتقد والتوفيق في إقامة الشعائر الدين لا حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى الداعي رافعي رؤوسهم ينظرون جزعا إلى السماء لا ترجع إليهم أفصار بل تبقى شاخصة من هول ما يشاهدون وقلوبهم فارغة لا عقل لها ولا فهم من فزع المشهد أو منه منه وخوف أيها الرسول أمتك من عذاب الله يوم القيامة فيقول عند ذلك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والشرك به يا ربنا أنهلنا وأخر عنا العذاب وردنا إلى الدنيا مدة يسيرة نؤمن بك ونتبع رسول الذين بعثتهم إلينا فيجابون توبيخ لهم ألم تكونوا حلفتم في الحياة الدنيا أنكم لم تقال لكم من الحياة الدنيا إلى الآخر في منكيرين البعث بعد الموت؟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 وقد دبر هؤلاء النازلون في مساكن الأمم الظالمة المكائد لقتل النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته والله يعلم تدبيرهم لا يخفى عليه منه شيء وتدبير هؤلاء ضعيف فهو لا يزيل الجبال ولا فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه خلافا لمكر الله بهم. فلا تذل إن الله في وعنه رسولة الله وهادئون.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 يوم تبدل الأرض الأرض هذا الانتقام من الكفار يحصل يوم القيامة يوم تبدل هذه الأرض أرضا أخرى بيضاء نقيه وتبدل السماوات سماوات غيرها وظهر الناس من قبورهم بأدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله المنفرد بملكه وعظمته القهار الذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب وتبصر أيها الرسول يوم تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات الكفار والمشركين قد شد بعضهم إلى بعض في القيوب قرمت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل فيابهم التي يلبسونها من القطيران وهي مادة شديدة الاشتعال وتعلو وجوههم الكالحة النار ليجزي الله كل نفس ما كذبت إن الله سريع الحساب. ليثيب الله كل نفس ما عملت من خير أو شر إن الله سريع الحساب للأعمال هذا بلاغ للناس وليمذروا به وليعلموا أنه هو إذا واحد وليتكوروا الأنباء هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إعلام من الله إلى الناس ولي وليخوفوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديد وليعلموا أن المعبود بحق هو الله وحده فيعبدوه ولا يشركوا به أحدا وليتعظ به ويعتبر أصحاب العقول السليمة لأنهم هم الذين ينتفعون بالعضاء والعباء من فوائد الآيات تصوير مشاهد يوم القيامة وجزاء الخلق وخوفهم وضعفهم ورهبتهم وتبديل الأرض والسماوات وصف شدة العذاب والدل الذي يلحق بأهل المعصية والكفر يوم القيامة أن العبد في ساعة من أمره في حياته في الدنيا فعليه أن يجتهد في الطاع فإن الله تعالى لا يطيح له فرصة أخرى إذا بعثه يوم القيامة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خير